بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شرى الذي لا نزل عليه غير النبوب عليه ولا الضالين.